بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الاسلام يقدم لكم الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله يقول المولى جل وعلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لقال الالباب وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير تحذير لنا ان نقرا هذه الايات ولا نتفكر فيها فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ويل لمن يقرا هذه الايات ولا يتفكر فيها ويقول المولى جل وعلا ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يعلمون ويقول سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لالئ الابصار هذه الايات الكريمات يخبر الله تعالى عن الآيات الكونيه ومنها الليل والنهار وفيها اثبات كمال علم الله وكمال قدرته وكمال حكمته سبحانه وتعالى وايضا رحمته بالخلق ظاهره فالناس لا تستقيم حياتهم الا بتقلب الليل والنهار قال الله تعالى قُل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ قُل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبص pinpoint ايها الاخوه المؤمنون اختلاف الليل والنهار ايه من ايات الله وذلك بتمايزهما الليل يختلف عن النهار هذا له طبيعته وهذا له طبيعته تعاقبهما ايه اختلافهما في الطول والقصر والحر والبرد صيفا وشتاءا وحسب المناطق ايه من ايات الله هذه الامور فيها مصالح عظيمه للعباد بل لكل ما على وجه الارض كله ذلك من نعم الله من نعمه جل وعلا على خلقه ورحمته بهم هذه الايات لا يتفكر فيها الا اولو البصائر جعل الله سبحانه وتعالى الليل والنهار خزائن للاعمال وهذا هو الاهم بالنسبه لنا الليل والنهار مستودعان مستودعا لماذا للاعمال مراحل للااجال من فاته فعل الخير بالليل يفعله في النهار يستدرك في النهار من فاته بالنهار شيء يستدركه في الليل وهذا معنى قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا ايها المؤمنون ألسنا مجمعين على أن العام صار ينقضي كأنه شهر أو أقل على جميع المستويات الطلاب يقولون لم نلبث أن بدأنا الدراسة قالوا جاءت الإجازة ابتدأت الإجازة انتهت الذين يسافرون للعمل يمكثون سنة وسنتين عندنا ولا يصدقون فيرجعونها الى اهلهم وكانهم مكثوا شهرا او شهرين كيف ايها الاخوه كيف لا ناخذ العبره من مرور الليالي والايام الليل والنهار ايتان يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويطويان الاعمار ويشيبان الصغار ويفنيان الكبار كل يوم يمر بالانسان فانه يبعده عن الدنيا وفي كل يوم يمضي من حياتنا يقربنا الى الاخره السعيد ايها الاخوه من حسب نفسه وتفكر في انقضاء عمره واستفاد من وقته ايها الاخوه الاعمار لا قيمه لها بالنسبه للطول والقصر هذا عمره عاش كذا او كذا العبره بما استودعه ذلك الانسان في الليل والنهار الذي استودع ليله ونهاره اعمالا صالحه ستنتظره باذن الله يوم القيامه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وتلكم الجنه التي اورثتموها بماذا بالاماني لا بما كنتم تعملون وكذلك أيضا الذي يعمل السيئات من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة ذرة شرا يرى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه يجزبه هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى أيها الإخوة المؤمنون إنها فرصة لمن زادت غفلته ان يتفكر ويحاسب نفسه مع سرعه مرور الوقت والا فسوف تعظم خسارته وتشتد حسراته نعوذ بالله من الخسران اننا ايها الاخوه لا نكاد نصدق انه ذهب عام كامل بهذه السرعه وهو من حياتنا اليس ذلك منبها لنا لنتامل ونراجع ونتفكر هذه المحاسبه ليست خاصه بنهايه العام كما يظن الناس او بعض الناس المحاسبه ايها الاخوه هو التوبه هي وظيفه العمر الى ان تخرج الروح من الجسد هذه الوظيفه لا نتركها التوبه الى الله والاستغفار والمحاسبه والانهماك في العمل الصالح الرسول عليه الصلاه والسلام يحصى له في المجلس الواحد في المجلس يستغفر اكثر من 70 مره عليه الصلاه والسلام لان هذه وظيفه العمر استثمر كل لحظه من حياتك في ذكر الله وفي الاستغفار وفي المحاسبه التوبه ايها الاخوه التوبه هي من اعظم الاعمال الصالحه وكثيرا منا يغفل عنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنك بي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح نحن اليوم عندنا أماني بالأشهر والسنوات وفي أناس الآن يحتفلون بأشياء ستحصل بعد ثنتي عشرة سنة نسأل الله العافية انظروا إلى طول الأمل احتفالات ابتهاجات للحدث سيحدث بعد كم بعد اكثر من 10 سنوات صدق الله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قال اهل العلم لعل هنا هي الوحيده في القران التي بمعنى كان يعني تجلسون في هذه الدنيا وتصنعون اشياء وكانكم تخلدون فيها كانهم سيخلدون في هذه الحياه الدنيا ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح القريب هذا لا تنتظر وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس المغبون هو الذي مغبون تكون تجارته غير نافعه فيبخس حقه مثل الانسان الذي يشتري سلعه ب100 ريال فيبيعها المسكين بعشره ريالات هذا مغبون مغبون يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس مع الاسف ما استثمر هاتين النعمتين اكثر الناس ما هما الصحه والفراغ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسن قبل خمس شبابك قبل هرمك انتبهوا ايها الشباب هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعظنا اغتنم خمسن قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والالباني وهو حديث صحيح أيها الاخوه المؤمنون هذه المواعظ موجوده بكثره في كتاب الله عز وجل تحتاج منا فقط الى ان نقف مع انفسنا ونتامل ونتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الله وما اكثرها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 صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تخصيص نهايه العام بالتذكير والمحاسبه لا اصل له فلا ينبغي اتخاذه سنه بمعنى ان نقول للناس راجعوا انفسكم وحاسبوها كلما جاء اخر العام لا هذا لا اصل له لكن في بعض الاحيان يذكر الانسان بسرعه انقضاء الزمن فاذا حدث هذا احيانا ولم يتخذ سنه فلا باس النصوص التي وردت في ذكر ايام السنه او ذكر بعض الازمنه انها مكان للمحاسبه او انها ترفع فيها الاعمال لم يرد انه في اخر السنه الهجريه شيء من ذلك لم يرد لكن ورد مثلا في شهر شعبان انه شهر ترفع فيه الاعمال الى الله فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ولكن من ذكر من ذكر بمناسبه ختام العام الهجري احيانا دون التزام ولا يظن الناس ان ذلك سنه فلا باس ان شاء الله مع التاكيد على ان المحاسبه هي وظيفه العمر وانها ليست خاصه بوقت معين ولا زمان معين لكنها تتاكد في الاوقات التي دلت الشريعه على على على ذلك او بمناسبه تلك الايام الامر الاخر التهنئه بالعام الجديد لاحظ كثير من الناس في السنوات الاخيره انه تاتي رسائل كثيره بالجوال والناس اذا قابل بعضهم بعضا بل بعضهم الان صار يزور يذهب ويزور فلانا وفلانا ويقول له بار يعني كل عام وانت بخير وما شابه ذلك فما قصة هذه المسألة هذه المسألة أيها الإخوة لا أصل لها مطلق ليس هناك أصلا مناسبة اسمها انتهاء سنة وابتداء سنة بل بالعكس هذا فيه خطر التشبه بالنصارى فعندهم عيد رأس السنة ونحن نهينا عن التشبه بهم فلا معنى أيها الإخوة للتهنئة في دخول العام الهجري ثم أنت تهنى بعض الناس على ماذا بعض الناس الغافلين تهنئهم على ماذا؟ التهنئه في المواسم الدينيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان مثلا يبشر اصحابه بقدوم رمضان فهذا قد يؤخذ منه ما يدل على ان التهنئه بالمواسم الشرعيه التي وفق العبد فيها للعمل الصالح ان يدعى له بالقبول كما ورد عن بعض السلف عليهم رحمه الله وحتى على القول بان امور التهاني من العادات كما يرى هذا جمع من اهل العلم يقول هذه ليست من قضايا الدين حتى نقول افعلوا او لا تفعلوا حتى على القول بان التهاني من الامور التي تخص العادات فلا يحدث فيها الابتداع اصلا لكن هنا لا معنى للتهنئه انت تهنئ الانسان بتخرجه بتحقق شيء من الامور الدنيويه له لكن انتهى سنه من عمره كانك تقول له على البركه انك اقتربت من القبر انت تهنئه بماذا الانسان مضى من عمره سنه فتهنئه بماذا هنا المعنى منتفي واخشى ما اخشاه انها قضيه تقليد مع الاسف للنصارى يعني كونها تشبه التهنئه النصرانيه فهذا امر يجعل الانسان يتحفظ كثيرا عليها ولا بد من انكارها لانها شاعت في السنوات الاخيره لا سيما مع رسائل الجوال فيخشى ايها الاخوه ان تكون مثل السنه حتى ياتي جيل لا ينكرها ابدا ويظن انها مثل التهنئه بعيد الفطر وعيد الاضحى وهنا ايضا تنبيه التهنئه ايها الاخوه بعيد الاضحى والفطر بعض العلماء اصلا لا يراها وكثير من اتباع المذاهب الاربعه من علماء المذاهب الاربعه لا يرون التهنئه حتى بعيد الفطر والاضحى وهذا موجود في الكتب في كتاب المغني وغيره من كتب اهل العلم كتب الفقه المقارن لكننا لا نقول بذلك ونقول ان التهنئه ان شاء الله لا باس بها في الاعياد الاسلاميه وما دلت الشريعه عليه او في الامور العاديه التي يحسن التهنئه بها اما امور يعني ما ما جاءت الشريعه بها وفي الوقت نفسه هي لا معنى لها فنتوقف عن ذلك نسال الله جل وعلا ان ان يجعل خير اعمالنا خواتمها وان يرزقنا واياكم طول العمر وحسن العمل اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك واخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم عمر ايامنا بالطاعات اللهم عمر ايامنا بالطاعات ونعوذ بك يا ربنا من المنكرات اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم يا ربنا أيقض قلوبنا لتدارك بقية اعمارنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات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 يا ربنا اغثنا يا ربنا اغثنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الحمد لله رب العالمين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 بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة فصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من غبر ي لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ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 افلا ينظرون الى الاذى كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما ات مذكرا لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الي الى ايابهم ثم ان علينا حسابهم الله مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamy.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته